الصراط المستقيم الصراط الذين أنعيت عليهم ويغل مرضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما استيأسوا منه خلصوا مديا قال كبيرهم ألم تعلموا إن أباكم قد أخذ عليكم من الله حتى, حتى من, من, من الله ومن قبل ما فرط في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يدن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إذا أبيكم فأرحوا لا شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيح التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت أنفسكم أمها فصبر اصْطَلَّمُ أَنْ يَأْتِيَنِي أَصْطَلَّمُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِجَمِيعٍ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا صَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ فَمَا قالوا نُطَّلَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَا حَرَضًا أَوْ تَكُونَا مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو وَحُزْنِي إِلَى حسسوا به يوسف وآخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا تيأس من إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا سَنَأْخَذُ نُطْوَمُ وَجِدْنَا بِظَاعَةٍ مُزْدَاج فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا تَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْسِبُ الْمُتَصَدِّقِينَ وَأَلَا هَلَعِلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِسُفْوَاءِ أَخِيهِ إِذْ أَرْسَلْتُمْ جَائِدُونَ قَالُوا كلا يوص، قال أنا يوص وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر، فإن الله لا يطيع أجر محسن. قالوا تَالَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا عِندَهُ نَالَ حَتْيٍ قال لا تخيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بطبي صيادا فألقوه على وجهه يأت واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العين ران أبوه إني لأجتغيح يوسف فأولا أن تفنهوا قالوا تالله إِنَّكَ لفض ذلك القديم فلما أَتَى الْبَشِيرُ البشير عَلَى على تندب صحيح قال ألم أقلنكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون دخلوا على يوسف أوى إليه بواي وقالت خلو من صغير شاء الله عبدي ورفع على ورفع على ورفع بواي على العاشق خوله وقال يا أبت هذا تقول سجد عليها ربي حقا وقد أحسن وقد أحسن بي إن أخرجني من السجدة وجاء بكم من البدويين بعد أن نزع الشيطان أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأوين أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت في الدنيا والآخرة توفني مسلم حين. ذلك من أنباء الغيب وحيد إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرا وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن وإلا ذكر للعالمين أي من آيات في السماوات والأرض يمهون عليها يمهون عليها ولم عنها على مغضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا أَن تَتْيَوْمُ رَشِيَةٌ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتا أو تأتيهم الساعة بغتا وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيغة الأدى ومن انتبعني وسبحان الله وما أنا من لا أرسلني قبلك إلا جل النوحين من أنفس القرآن أَفَلَمْ يَشْيَعُوا فِي الْأَرْضِ فَيَعْظُمُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَعُوا الْآخِرَةَ خَيْرًا لِلَّذِينَ التَّقُوا أَفَلَا تَعْلَمُونَ حَتَّى حتى إذا استأذسوا صلوا وظنوا أنهم قد قذبوا وظنوا أنهم قد قضموا جاء نصرنا فنجي من نشاء ولا يهرب سنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبارة لهن الباب ما كان حديثا افتوا ولكن تصحيقا الذي بين يدي ولاكن تصحيقا الذي بين يدي وتفصيل كل وتصيل كل شيء وهدا ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا أمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن الذي غفع السماوات بغير عاد طونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدخي لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم ال earth وجعل لكم وجعل فيها حواس وأنت راه كل سماء جعل فيها زوجين يوشي الليل النعاس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون و في الأرض طعن تجارع و وزمر ونخيل وزمر ونخيل صدوان